Alhamdulillah salatu was salamu ala rasulillah nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa salim, taslima am ba'ad hadithun ibata rasulkiya sallallahu alayhi wa sallam tabukhari muslim kasjirt irwal qabsis arjina wantinnu antinnu kapsif qabsif ad dunyā sijnu al mu'minin dunyān jillana mu'minati nabiyy sallallahu alayhi wa sallam hadithidan kas ad dunyā sijnu al mu'minati mu'minati وجننت الكافر جنانام كافير يا تي صلى الله عليه وسلم مانن حديثي تنا أن كل مؤمن كل نمن مؤمن مسجون يهدنيا دم نم نوم في الدنيا ايراد اورجن دنيا كير ونينن طمات شهواتا همتوا تجب تربي اسات يا ايراد اورجن وني ايراد اورجن سن انن هدن توكو املسون اكنم جلاتي دني تربي في تربيني فين كلش شيء ونو نتساط أمات كل شيء واقف لني إراد أرغن أكنام جيلاكس جيروتي تاناف الدنيا سجن المؤمنين إراد أرغن ونو نتساط أمات ونهم طوى كل إراد أرغن مكلف بفعل طاعة الشاقة أمن إتلازيميشن هير إركاين عمل دانسا ميقافت لديني إتجابيسني أمال كانت كارابسنن مؤمنة فإذا أمات أمو غاف النند. استراها من هذا استريل أرغيت أبنسن وانقلب إلى ما عد الله له من النعيم الدائم نعمل سنة إنما نتا غاف آخارا نعم ربّن إتقان سن كرابساتي كاليسة دونيا كانت سن كوانزيا إنن دوي غاف إنن دوي ردابني قبر إسار ردابني ما نتا نعم إتقان ربّن سيفي جنب ريشي اقر يسيني اتشمت آبه إنن دنسا حقق قيامه نيو روفي ماني تاراببن جننا اتكنني نايما اتكنني و بجدو سبحانه و تعالى تناف ماني تي جنن دنيا جلنم اسلام واتي تانجل دبتيني تا اممونني كافيري ماني دا دنيا كاريت همتول باميداسي كل ميداسي تارابيني كل لكي سي ان دنيا كار اجننا كاس اولي بلوتوكو امو غف قيامه عمل گيت عمل إبتون تقالى مالسو نبي صلى الله عليه وسلم دنيا جهلا نم مؤمنات جننا نم كفيريات تنافق سليني دنيا كانتنا مسلام وحمتور رأل أورجيني ونو نتسافت رأل أورجيني ون ربن ديد رأل أورجيني أما الدنسة مدفل لنيني أما كانت جابسيني جابات دبنتون أرد دنيا كار إن ألفنان أرغا أما قاف إنندو أبرير رمال آبيني نعمة إتقنيني دنسة إتقنيني دنس جَنَّاتِ لِفَنِيفِ تَناف نبي صلى الله عليه وسلم دنيان جَنَّانَ إسلاميات جَنَّانَ كفرياتي تَنغول دوبتني دومنول با إبادم إلفت كان ديريت جاتتت بورفول واجو سبحان هو تعالى جنات افتى كل ولن ترجت سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك